ف ك ت وقل عنها تركوه ونحو ذلك أ ن يقول كذاب أ و وضاع ولكن يقول كذبه فلان ورماه فلان ب شايف الحذر في الجرح حتى رغم أ الجرح في مسألة الغيبة في مسألة مسألة جرح في علم الحديث دي مش غيبة دا دا دين ومع والأدب ذلك حتى في جرح كان حتى الكلام د ه احنا ب ي ق و ل ان طلبه العلم لما يمسك خ ط أ على ش ي خ ويشهر ويشنع ويمشي ويحذر وممكن يكتبها على الحيطه في المساجد ومش مجرد ان احنا يمسك خ ط أ لا من الذي ما اساء خ ط أ ومن الذي له الحسنى فقط وشوف الامام مالك حينما ا خ ط أ في م س أ ل ة فتي الناس بعدم و ج و ب تخليل ا ل أ ص ا ب ه واربي من ربي ب يقول سمعت مالكا يفتي أ ن ه ليس على الناس تخليل البراجل وهم بيتوضا وما يخللوش ا ل أ ص ا ب ه فانتظرت حتى خف ا ل م ج ل ز وانصرف الناس وخلوت بمالك ما بينهم هم الاثنين بس وقلت له كيف تفتي بهذا وفيه عندنا س ن ة قال وما ذ ا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان وساق إ س ن ا د ه بحديث تخليل ا ل أ ص ا ض ع فقال له ا ل إ م ا م مالك هذا حديث حسن وما سمعت به الا ب الساعه ا بوجوب ي ل ب ا ي شيخ ملاش من هالمسألة مش أفضل على لا حاجة تفرح أنك أنك نفقت كبه خطأ ب أ د ب وباخلاق وتقوم ر ش د في ا ل تفهم ت ا ل أ و ل يمكن له وجه انت متعرفوش ا لكن مايبقاش في ساعتها تحذير و و ق و ة وسب ولعنه وممكن يكتبله رساله ك م ب و ت ر في خمس س ت ورقات ويحذر منه طلبه العلم والعلماء قديما ما كانوا يفرحون بانهم بيمسكوا خ ط أ على العالم بقدر ما كانوا يفرحون بثوب ورشد العالم مره ة ثانية و يرجع عن خ ط أ ي ع ن ي ك ا ن الشافعي ب يقول ما ن ظ ر ت أ ح د ا على ا ل غ ل ب ة ولكن ما ن ظ ر ت أ ح د ا قط إ ل ا ورجوت الله أ ن يظهر الحق على لساني يعني مش الفكرة أنا يعني الجديل وأنا اللي تجيب دين وأنا اللي صح لا ده أنا وأنا أنه اللي يطلع صح وأنا اللي وانا من وانا وانا ناظر بتمنى ان وانا وكان وكان مش المحسك رحمه الفكرة لا البخاري غلطت الله جبت صح صح هو بقى من فضائله أنه ز انه ه د ا أ كان زاهدا جوادا معطاء يقول محمد بن ابي حاتم والرب في كتاب شمائل البخاري يقول كان البخاري قليل ا ل أ ك ل جدا كثير ا ل ا ح ت ا ن إ ل ى الطلبه مفرط الكرم ربما يهدي عليه النهار فلا ي أ ك ل فيه رقاقه يعني و إ ن م ا ي أ ك ل ل و ز ة أ و لوزتين وكان يتصدق بالمال الكثير ف ي أ خ ذ بيده صاحب ا ل ح ا ج ة من أ ه ل الحديث فيناوله ما بين العشرين إ ل ى الثلاثين درهم من غير أ ن يشعر بذلك أ ح د وكان لا يفارقه كيسه و م ا ش ي المحفظة ب ت ا ع ت ه معاه ع ا ش ناول ع م ل ي ز ع منه ن ورأيته و ا رجلا س ر ة علمت منه يعني من الرجل اللي السرة لي ان ل ل اللي السرة ر ج خاد لي أ فيها ث ل ا ث م ا ئ ة درهم مش مجرد ان هو لا طلب وكان لعلمه لا ل طلبة ل ل ع م م ك ا عابدا ورعا ي فكان يقرا في السحر في صلاته في ث ل ا ث ة عشر ر ك ع ة ع ش ر ة أ ج ز اجزاء ء ثلاثتاشر بعشرة ركعة أ فكان يختم على ر أ س كل ث ل ا ث ة وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمه ة الختمة غير ا تتعل ب يعني إذا رجل محدث ويعقد مجال التحديث ويعقد مجال التاليف وبيختم و ف دلوقتي مؤلفاته مؤلف وكم وكل مجلس ا ل ق ر آ ن في ص ل ا ة القيام كل ثلاث ل ي ا ت وبيختم كل يوم في النهار ختمه خ ت كامله ثلاثين جزء يبقى يومه ده كان كام ل كلا يوم الرجل كان الرجل يوم س ا ع ة لا أ ر ب ع ة وعشرين برا بس في بركه, بركة وفي حرص يعني احنا واحنا سنخلص المحاضره د ل هتلاقي مثلا كل واحد واقف معكو ه على نص الشارع نص س ا ع ة بعد الدرس مع بدل ما يوصل البيت فيها س ا ع ة لا الناس دي مكيتش ا كده يعني من الجوز اللي يقول ي كانوا حينما ي أ ت و ن إ ل ي بزعمهم مشتاق إ ن أ ن ا وحش فهو ماسك الجزء اللي ذ ا ت ر فيقولون له ا أ خ ر ناس عطلناك مش لا بقى و انتو مشلتوكش الارض يقولوا نعم كنت اذاكر وكان يقول حتى اذا ما جلسوا كنت اسمر وقتي معهم فمدى افعل احزموا الاوراق وابري ق ويجلده الاقلام بدعته و الامام ابن ع ص ي ل كان يقول ما بين سف الكعك وتحسيه بالماء و أ ك ل ا ل ك ب ز قدر ق ر ا ء ة خمسين آية ايه ا بقى الفرق ما بين ال... ن أ يتف الدقيق ويشرب ورمية؟ وان ي أ ك ل الخبز ويغمس بمقدار خمسين ايه يبقى ده ب ي ح ت ب ه ا ازاي ا ل و ق ت فالناس دي يعني كان فوق ا ل ب ر ك ة أ و مع ا ل ب ر ك ة في, في, في تحصيلهم للعلم كان حريص على الوقت كل واحد منهم يعلم فضل الوقت الـ الـ الـ الـ الـ الإمام الرازي يقول ابن أبي الإمام عبد الرحمن واحد أبو حاتم ابن حافي، ابن حافي عبد منهم أبي أبي إ ذ ا دخل الخلاء أ و ق ف ن ي على بابه و أ م س ك ت بجزء فقراته عليه حتى هو ف الخلاء لا يريد ان ل يضايع الوقت ي فيقراه الجزء وكان هو, هو عشان يراجع فالناس دي يعني على طلب العلم على وكان شديد ا ل ح ي ا ة رحمه الله ك م اترون الذكر أ ش د حياء من البخاري وكان عابدا ً أ ب ر ه ذات م ر ة زنبور أ ر س ه دبور وهو يصلي في س ب ع ة عشر موضعه خال الليج بقى دبور حتى تورم بدنه وهو يصلي فما قطع صلاته فلما س أ ل ه أ ه ل ه لم ا لم تقطع صلاتك قال كنت أ ق ر أ ص و ر ه ف أ ح ب ب ت أ ن أ ت م ه ا فانشغلت بها فتخافت حسيتش بحاجة م م ك ن دي حصلت ل ل ز ب ا ر ا بن العوام لما ا ل أ ك ل ه وصلت ر ج ه ه ولازم تتاخر قال لهم إ ذ ا ما دخلتوا في ا ل ص ل ا ة ف ق ط ع و ه مش حس ب ح ا ج ة وفعلا دخل ا ل ص ل ا ة أ و ل ما دخل رغم قطعينها من الفخذ بمجرد ما ق ط ع ت حسموها حسموها ليه انهم ا ب يجيبوا ا ل مكان البتر ف ح ة ومكان ا ل ويحطوها زيت مغلي عشان ما ت ن ز ل ش فما سمعوا له وهو في صلاته الا قوله هس هَسْ ليه صوت الزيت والزين بتحط ب ي بس ليه د ه رجل انشغل ب ا ل ع ب ا د ة دماغه مش في الدنيا خلص دماغه في لقاء محبوب من يحب فدماغه مش, في... مش, م... مش معانا خلص د ه في ب ي ئ ة وفي دنيا غير الدنيا وروى الخطيب باسناده عن الشربري ا أ ن ه قال ر أ ي ت النبي في النوم فقال لي أ ي ن تريد فقلت أ ر ي د محمد ابن إ س م ا ع ي ل فقال له صلى الله عليه وسلم ف أ ق ر ئ ه مني السلام وكان ي بخاري من المبشرات لصلاح الإمام لصلاح و حليما لا يتعجل ولا يغضب بل ويقابل الغضب ب ا ل إ ح س ا ن يعني ا ل إ م ا م البخاري م ر ة كان في بيته وله ج ا ر ي ة د خ ل ا ب ي ت فهو قاعد ووضع الكتب بتاعته قدامه ودوايه الحب قدامه فعسرت الجارية في الجارية دوية الحمر فقالت ا ن ل ا م تمشين ش ي انظري كيف ن ف له وكيف امشي إ ذ ا لم يكن هناك طريق وانت لاعب غلط فماذا قال لها ت م س م لها ثم بسط يديه وقال لها اذهبي فقد أ ع ت ق د شلل غلطان خلاص اتحقق علي ا ع ت ق ك فبعض الناس س أ ل ه م بخاري بيقولوله ايه أو الجارية. يعني انت عشان قال ان كانت هي قد اغضبتني فقد ارضيت نفسي بما صنعت بتكلم بن عبد النبو وكلمة كلمة العزيز المسجد مين عمر مرة ماشي في قصد يوم ان كان أ م ي ر ا للمدينه ة دواني خبط في راجل مدت م كدا في المسجد ف خ ض ط فيه فقال له الرجل كيف تمشي أ و أ ع م ى انت فنظر له وقال له لا ومشي خلاص هو س أ ل ه تعمى قال له لا م ا ن س ك و ش وقت ن ا ء بعض هو ذاك حلم حلم أ ه ل العلم وحلم أ ه ل الدين وحلم أ ه ل الاحسان و أ ه ل ا ل ص د م ة ويذكر عن عبد الله بن محمد الصادفي ة يقول كنت عند أ ب ي عبد الله في منزلي فجاءته ج ا ر ي ة فعثرت في م ح ب ر ة بين يديه فقال لها كيف تمشي فقالت إ ذ ا لم يكن طريق فكيف أ م ش ي فبسط يديه وقال اذهبي فقد ا ع ت ق ت ي التي يذكرها ابن أ ب ي حاتم في كتابه أ ي ض ا أ ن ه كان مستجاب ا ل د ع و لما وقعت له ن ح ن ت ه قال بعد أ ن فرغ من ورده اللهم انه قد ضاق علي ا ل أ ر ض بما ر ح ب ت تقبضني إ ل ي ك فما أ ت م شهرا على هذه الدعوه الا ومات وقد ذكر البخاري نفسه أ ن ه كان مجاب ا ل د ع و ة فقال د ع و ت الله في الدنيا دعوتين ف أ ج ي ب ت ا ف ق ش ي ت أ ن أ د ع و ب ش ي ء في الدنيا ث ا ن ي ة فينقص بها من أ ج ر ي او ي ع ج ي في ا لي د ن ا في ا ا الدنيا فأنا كيف يؤخذ من ح ظ ي في ا ل آ خ ر ة أ و يعجل لي ب الدنيا والحسنات في ا ل آ خ ر ة تقل ح ي ا ة الامام البخاري ا ل ع م ل ي ة الإيمان البخاري كان يقول منذ ولدته ما بات ولا اشتريته بدرهم حتى الكاغت ما ا ش ت ر ي ت ه ا فسئل كيف ولمت ي وقد أ ح ل الله البيع طيب ليه؟ فقال لما فيه من ا ل ز ي ا د ة والنقصان والتقليط فخشيت إ ن توليت أن أشتوي ودي بغيره بقى ان ل ل ي ك ا ت بتميز استوي ل أهل العلم الإيمان لي ي بخاري غيره بخاري م من م ا كان ن عن نظر وجهة في أ ل البيع والشراء ل ة ا و ع ا مع الناس والعوام ف الأسواد النظر؟ وجهة إيه غ ي ر وجهة الورع النظر ش ي ة التخليط والزيادة والنقصان كان يرى ان العالم أ و طلب ا العلم ينبغي ان يكون له ه ي ب ة أ و ح ش م ة لا يتعامل مع عوام الناس لا يتوسط ب ذلك مع الناس مش ولا الامام مسلم الحاكم أ ب و ا ل ح ا ك م بيحكي له عن عبد الله بن ا ل أ خ ر م أ ن مسلما كان له خان محل قماش الامام م مسلم أ ص ل ا كانت تجارته ق ا ئ م ة على ا ل ب ذ ت ج ا ر ة ا ل ب ذ والثياب كان تجر اقمشه وكان له خان في م د ي ن ة في نيصابور أو حي اسمه محمش فكان يحدث الناس في خانه يعني يلم الناس في المحل بتاعه ويعقد مجال التحديث في المحل أ و ا ل ب ك ا ن بتاعه وهو بيبيع ر وسيلة من وسائل إيصال العلم ت ل والتقرد ا ليهم ل في م ا ا ل ل ن ي واشترى هو و في بيا ي ي زيه وزي فيش أي شكال. لما البخاري كان لي رأي وإن الناس كان أنا عنه ما شكال لما لا مختلف لأ أنا أعزل ت ح يطير العلم له هيبة ودي متبرة العلم له مسألة、مطبرة. يعني إ ش ك ا ل ي ه طالب العلم دائما أو العالم تكون في مكانه في الحي اللي هو فيه محدش حاسس بعلمه ومحدش حاسس بقيمتك ولا بقدره عرف ا مع الفارس في مثل عربي يقول م ز م ا ر الحي لا ي ط ر د لما يبقى واحد ي ظ ر ف تلك محدش يقوله الله لكن لما يطلع بره يسافر ب ر ا ولا يطلع حتى بره لانه يشيط بالسكن بتاعه الناس كلها تعجب بيه فهو الامام الشافعي كان يقول افه العلم القرب الناس كساد العلم منه كساد في قرب الناس منه الناس م ا الشافعي أبيات هذا ر له في الأمر ك يقول ل ن ا داء وداء الناس قربهم بالنسبة للطائب العلم الناس داء وداء الناس اعتزالهم قفعوا المودات يعني قربهم مالهاش وفي يعني قربت اعتزالتهم أنا خلاص البخار هيكة كانت الإمام اجتمعت الهيئات التي وصف بها الإمام اجتمع على أنه كان. نحيف الجسم ليس بالطويل أ ب ي ض الوجه أ ح م ر ه طويل ا ل ل ح ي ة وكان معه في ملبوسه شيء من شعر النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم محنه الامام البخاري و ص ب ر ا لامام الجوزي ا في كتابه صيد القادر يقول من أ ر ا د أ ن تدوم له ا ل س ل ا م ة والنصر على من ي ع ا د ي ه و ا ل ع ا ف ي ة من غير بلاء فما فهم التكليف ولا عرف التسليم بمعنى ان يلازم المرء هيبتلى ويعادى ه و ه ي خ ذ ل و ه ي م ص ر وهي هي دي الدنيا وتلك ا ل أ ي ا م ل ن ا و ل ه ا بين الناس ف م ا ل م ح ن كانت ة م س أ ل ة ع ا ب ر ة أ وممرره ع ا ة و على سائر أ ه ل العلم بل على سائر بني آ د م لانهم ن ن ن موضع حديثنا ولأن وسلم أشدوا أصارحون أصارحون وتمحسوا النبي صلى الله عليه قال بلاء الأنبياء ثلاث الأمثل فأمثل كلهم على دي. هذه المحنة التي العلماء كلب بل بالعكس التي ناس من دين هي هي دي هذه ترفع ثم ثم خدر تصفى فهم العالم يعني الامام أ ح م د بن ح م د ما كان سيصل إ ل ى هذه ا ل م ر ت ب ة التي وصل بها ب أ ن صار إ م ا م ا ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة و إ م ا م ا ل أ ه ل الفقه و إ م ا م ا ل أ ه ل الحديث إ ل ا بعد ف ت ن ة و م س أ ل ة و م ح ل خلق ق ا ر آ ن ذا الإمام عصيز في مسألة أحمد خلق ا ل ق ر آ ن ومن هو معه ثبت حتى ص ا ر لتاري إماما والمستقص العلماء في الكتب في أ و في التراجم يعني يعلم م س أ ل ة المحنه لازم في أ ي ت ر ج م ة لها عنوان مولده نسبه نشاته ط ل ب للعلم تلمذته شيوخه محنته رحلته ف أ ي عالم لابد أ ن تكون له محنه ة لأن ي التي وهي التي تصفيه وهي التي、تمحصها. أي, أي مكان نوع في مجدية زي الجيلاني الذي يتقمن المحنة تصنعها مكان المحنة ناس كانت محنتها محنة مجدية بحثة زي عبدالقاد الذي كان القمامات تمحصه محنة بحثة نوع في الطعام في القمامات و ا ل م ذ ا ب وكان ا ل إ م ا م أ ح م د برضو محنته في ف ت ر ة من فترات طلبه, طلبه العلم كانت م ح ن ة م ا د ي ة كان, كان بيع ثيابه حتى ما كان عنده ز و ب يخرج به ليطلب العلم وفي محن ج س د ي ة إ ذ ا ء وفي محن م ع ن و ي ة زي محن ا ل إ م ا م البخاري اللي ه ن ت ك ل م عنها ويكفيك أ ن تعلم من عظيم قدر محنه ل ه ل البخاري الأثر اللي احنا قلناه ان ل اللي أ ث ر ا ا ق ل ن هو وصل ل د ر ج ة أ ن قال اللهم إ ن ه قد ب ا ق ت علي ا ل أ ر ض بمرحوه تقبضني اليك ع ا شكلها عام المحنة كانت باختصار سببها القرآن ن مسألة خلق برشي مساله خلص القران آ ن ب ل ان ل الله عز وجل لم يتكلم ولم يكلم الله موسى ف ك ل ي م ا وان أن الله عز وجل يخلق الكلام في شيء فهذا الكلام ينطق به وعليه ف إ ن ا ل ق ر آ ن ليس بكلام من الله و إ ن م ا هو مخلوق ربنا خلقه في امر أ و في شيء والنبي سمعه منه وسعت موسى عليه السلام الله عز وجل عز خلق الكلام في ا ل ش ج ر ة فتكلمت ا ل ش ج ر ة فسمعه موسى وطبعا الفرقه دي ك ا ف ر ة ب إ ج م ا ع أ ه ل العلم ل أ ن ه هو أ ن ك ر كلام ك الله عز وجل وكلم الله موسى تكذيب ل ي م ت ك صريح لصريح مصر المؤتصن القرآن فبدأ امتحان للعلماء في القرآن المهنة في زمن المأمون بعدين وبعدين الواثق إلى في وبعدين وبعدين في امتحان الولاد للعلماء مسألة خلق المهلة المأمون الواسق إلى المتوكل زمن زمن اتبت أن فبدأ رفعت والمحنه كل ده لم ا ك ا ن خرجت ب ر ة حدود بغداد ب ا ل ط ر ي ق ة اللي, اللي تحض لكن بعد ما دفتنا انخمدت في بغداد ب د أ الناس تطلع المحنه ة ي هي ه ا أ وكان مسئلة خلق القرآن ل ن في شكل مزين شكل ك و أ و ل م ن عمل كده واحد اسمه حسين بن أ ح م د ا ل ك ر ب ي ث ي الكربيخي كان من نظراء الإمام الشافعي ومن نظراء الإمام من ومن من نظريه ا ل إ م ا م أ ح م د وكان من كلام ذ ة ا ل إ م ا م الشافعي كان بيقول ل ي ه الكراهيه دي ب ت د ى ح ا ج ة ج د ي د ة اسمها م س ا ل ق بقى ر آ ن ل اللفظ م ا ل ا ل ق ر آ ن ايه هي بقى اللفظ ا ل ق ر آ ن قالك ل خلاص دلوقتي العلماء كلهم المحنه رفعت والمتوكل رفع المحنه ونصر اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة مساله ان ا ل ق ر آ ن كلام الله غير م خ ل و ق فاحنا مش هنقدر نصرح ان ا ل ق ر آ ن م خ ل و ق طب نعمل ايه نقول ح ا ج ة لا يستطيع أ ح م د بن حنبل أ ن ينكرها نقول لفظي ب ا ل ق ر آ ن مخلوق ل ف ظ ي ب ا ل ق ر آ ن مخلوق ما ي ق د ر ش ينكرها لماذا ل أ ن ه ا تحتمل معنيين المعنى ا ل أ و ل لفظي ب ا ل ق ر آ ن أ ي تلفظي ب ا ل ق ر آ ن اللي هو أ ص ل الفعل والمعنى الثاني لفظي ب ا ل ق ر آ ن ان الملفوظ نفسه هو المخلوق ل ي ولو ق ل ن ا بدايه أ ح ن نقول إ ن ا ل ق ر آ ن نفسه مخلوق وصلت ولا نقولها داني؟ نقولها يقول هذا المشروب هذا المشروب المشروبة لما يحتمل بتكلم على المادة كده كده داني؟ هذا هذا داني دايا إما نفسها معنية أني اللي ه وما انا ش ع ر ف انا ي ه ايه واما بتكلم عن اصل فعل الشرب تمام ك يعني بيعبر احيانا باسم المفعول عن اصل الفعل دي قعدة لغوية قد يعبر قد مخلوق اقول المفعول اللي مأكول باسم اصل الفعل فانا مشروف هو عن بالقرآن مخلوق دي تحتمل معنين لفظي تحتمل إن ا ل ق ر آ ن نفسه لفظي مخلوق ولو ل المتلفز ف نفسه ظ بتك إ م ا ا أنه أقصد ل ف ع ل فعل ا ل ل ت ف ظ ن ف ف س ه ل ظ ي بالقرآن أي ت ك ل م ي ب ا ل ق ر آ ن انا ل ل ليست تكلمي م ش ك ة في ب ا ق ر آ ل ل م ش ك ة أنه ن اقول أ ص د أ أعني ا ل لأن ف نفسه ظ القران ل ولو ف ظ يهم عنيته أنا مخلوق قال انا أ ق و ل لفظي بالقران مخلوق أ ح م د ما يقدرش ينكر كده أحمد بن حمد. ليه لانه لو أنكر ك أ لو له عريس من ا أتكلم على الفعل ن ف س ي و ص ل كده فأحمد بن حمد لما وقال له ا م انت عارف ل ل م أ ة تقصد ح من اين ل واحدة ففهم هو بيرمي الايه فقال لهذا ا هو يصل الى عين كلام الجهميه د مسألة اللفظ بالقرآن بخارج السطرة كان خارج من لهذه دي ا د الى بلاد ن س ا اللي فيها ب و ر مساله ا م و ى و ك ن ت اللفظ للقران ق بقى ر آ ن ع بعد ة مسألة ل خ ا ل ق آ ن فبدأ تنتشر فبدأت و ل خ ب ر ر يسمع فيه ا ك الدولة الاسلامية ف محمد بن ي ح ي ى الزهلي كان شيخ شيوخ نيسبور ا في هذا الوقت اللي هو شيخ ا ي ر ا ل مسلم علم بمقدم البخاري إ ل ي ه وكان يجله ويحترمه ل د ر ج ة ان كانت قاعد في مجلس التحديث فقال لتلاميذه ق ان ل لهم إ الرجل الصالح الذي يسمى البخاري سيقبل إ ل ي ن ا غدا فمن أ ر ا د أ ن ي س ت ق ب ل ه فليستقبله ف إ ن ي مستقبله شيخ ن ي س ا ب و ر نفسه ا ل ل ي أ ك ب ر من اثنين ل إ م وعشرين سنه ة ر يستقبل ا ل إ م ا م البخاري الامام مسلم يقوله ل ما قدم ا ا ل ب خ رايت ي ي ن س ب و ر ر ما أ واليا ولا عالما فعل به أ ه ل ن ي س ا ب و ر ما فعلوا به استقبلوه من مرحلتين من البلاد أ و ثلاث على ث ل ا ث ة فراسخ فرصخ ح وقال ا ا ل كيلو ي خمسة هم س ونص ت ب ل و محمد ا ن بخاري على د بن واهي ة الزهري في مجلس تحديثه من أ ر ا د أ ن يستقبل محمد بن إ س م ا ع ي ل غدا فليستقبله فاني ل م لما مستقبله ر ج ل المشهورة بقياد وقال يا إيمان المحدثين له أقبل رجليك وأخذ بعيره دعني وكان أ س يعلم الحديث ان الزهري أبو ك الامام البخاري له تفصيل في م س أ ل ة اللفظ بالقران يعني ب يقول أ م ا تلفظي ب ا ل ق ر آ ن فهو مخلوق ما ه و ا ل ف نفسه ع ل ل م خ و ق و ا ل ق ر آ ن كلام الله غير مخلوق يبقى ا ل إ ي م ا ن ب خ ا ر ي فصل في ا ل م س أ ل ة قال لا د ه الفعل نفسه مخلوق بالدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق كل صانع وصنعته يبقى مخلوق الفعل نفسه صمع ده لكن اللفظ نفسه اللي هو القرآن هو كلام الله غير مخلوق فمحمد الناحيه ا ل ز و ل ي كان يعلم أ ن البخاري له تفصيل في ا ل م س أ ل ة فكان يقول لتلاميذ ا ل ش ي ق و لا ل تسالوا ا ل إ م ا م البخاري عن م س أ ل ة اللفظ ب ا ل ق ر آ ن ل م ا ذ س ل أ ن ه عارف يعلم جيدا إ ن ا لماذا إ ل له ي تفصيل في ا ل م س أ ل ة التفصيل ده ممكن الناس ما تقبلوش فتظهر فرق المبتدعه تشنع على البخاري ي ق ويقول ل ده ب ك ل ان م الله بيقول إ ا ل ق ر آ ن مخلوق وليس بكلام الله فانه ه و تتألوه ع شيء في من الكلام في المسألة ل ف إ ن ه إن أ ج ا ب بخلاف ما نحن عليه اللي الباب خالص الإمام مأفول هو بقى إن الباب مأفول خالص ده الإمام أحمد بن أحمد حمد ده وقع بيننا وبينه ما وقع وشمت, وشمت بنا الكلام د ه ه ي ش م ت بنا كل ن ص ب ي ورافضي وجهمي بعض أ ه ل العلم بيقول إ ن ا ل إ م ا م محمد بن ن ح ي ه الزهري بكلامه د ه سبب م ح ن ة البخاري دون أ ن يشكر ليه ما أنا لما جي فيجي ه م اللي واحد مبتدع مكنش ا ياخد باله و بالامر فيستضفر مياه العكره ويساله و مع بني ه هو ولا ولا اللهم كان دماغهم كان في دماغهم ذئب ولا كان في دماغهم حاجة هو إني أخاف أ ن ا ارسي له معكم فاعطوا له الذئب موضوع الكلام بس م ش ك و ا في ا ل ك ل ا م راحوا فيه ايه ا ل ل حصل ا ل ز ئ ب ك ل ف ه لذلك في بعض ا ل أ ح ا د ي ث لكن و إ ن ك ا ن في ت ن د ي ه ا ي ع نظر ي ن أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقنوا أ و ل ا د ه م حججهم بمعنى ايه ز م ي ب ن ك رايح الدرس و ا خ د فلوس ا ل ح ص ة معاك وانت في ت ل د ا ر ى وتقول ولا بيه له ي ع ايه ل ولا ا ب ا ل ي روح ض بيهم و ه بليارده و ل عمل ايه و ب وقل لي وقعوا ه م يبقى انت كده لقنت الحجة ن يدري فهو ا لقن ا م م الزولي بغض أهل العلم قال هو المبتدع حجته د و ن أن ي د واحد ل س ك ا ل ك ل م ة و أ و ل لما البخاري دخل بعدها بثلاث ايام راح ت ا ل ه ما تقول في م س أ ل ة اللفظ ب ا ل ق ر آ ن فسكت لمن البخاري راح ساله ما تقول في م س أ ل ة اللفظ ب ا ل ق ر آ ن سكت ا لمن ت شوف بقى ل البخاري قال ا ل ق ر آ ن كلام الله غير مخلوق ق ا ه ي و ا ل ح ا ج م و أ ف ع ا ل العباد مخلوقه اللي ه والفاظ ت ل نفسه و نفسه مِنْ أ ع ا ا الألفاظ ل التلفز ن ن يبقى ايه؟ ف مخلوق والامتحان بدعه ا فصاحبنا رحل اخر、الكلمة. وطيارة بخارب القرآن الكلمة قال لك ده الإمام بخارب يقول أَلْفَاظُنَ أَفْعَالِنَا وَأَفْعَالُنَا مَخْلُوبَةً مخلوق الإمام يقول باس مِنْ مخلوق يبقى يبقى القرآن بخارب ده لم التخصيص المسألة القرآن يكن هناك في وطارت ل وأن الكلام على على وطار المساله أ ل ة عن إ ي ا البخاري ن يقول أ ن القران مخلوق وبدات ا ل م ح ن ة ان ل م ح ة أن محمد بن يحيى الزولي ب د أ يحذر الناس من الامام البخاري بعض الناس بيقول إن محمد بن يحيى فعل الناس الزهلي هذا حسداً يقول أن يحيى محمد لما ر أ ى ا ل إ م ا م البخاري وعلمه دا كلام غير صالح لان ن لو ك ا ل أ م ر كده م ا ك ا ن ش خرج استقبله ولم م ا كانش ا ق هذا ذهب فاستقبلوه الرجل فإني س ت ق ب ل ه وما ك ا ن ش س أ ل ه في العلل في ج ن ا ز ة بعض الرواه كما صرح بذلك محمد بن أ ب ي حاتم وراته انه س أ ل ه على رؤوس ا ل أ ش ه ا د في العلل في ج ن ا ز ة واحد من الرواه ي يعني بيتعلم منه يعني هو مقرب علمه فحسب إيه يكسره ي علمه ع منه مقرب فحسب لا هو بقى وهو مقر له بالفضل لكن ا ل أ م ر كان دين ا ل إ م ا م محمد ب ن ي ح ي ى ا ل ز و ل ر ي كان مذهبه في ا ل م س ا ل ة زي ما ذ ا ل ت ف ي ح ن ا ان الباب د ا يتقبل ولا الفظونا من أ ف ع ا ل ن ا ولا التلفظ ولا الملفوظ م س أ ل ة الله و ا ل ق ر آ ن لا منجيش ناحيتها ا ل ق ر آ ن كلام الله غير مخلوق ف ن ف ض الناس عن ا ل إ م ا م البخاري بسبب تحذيرات محمد ب ن ي ح ي ى ا ل ز و ل ر ي ولم يبق مع الامام البخاري الا الاثنين الامام مسلم والامام احمد بن سلمه بل بالعكس ا ل إ م ا م مسلم كان يناظم في م س أ ل ة اللفظ ب ا ل ق ر آ ن أ ك ث ر من الامام البخاري, يعني لما الإمام كان بيجل الإمام البخاري وكان ي لما بنفس التفصيل ل سكت الامام مسلم ي شيخه ا لما إ لما الإمان سكت ل مجلس ل م فيما يجب في ا ا لكي يسمع شيخه من、الشيخه. فهو الذهلي عارف ان مسلم بيقول ب م س أ ل ة الله زي وجد البخاري وانه بيدافع عنه فلما راه داخل المجلس التحديد قال من كان يقول باللفظ ب ا ل ق ر آ ن فلا يحضرن مجلسنا فهو فحذف بنفسيه كده فذهب بتقول وعلشان بقول بطول يقصد مين في يعني بيته مسلم انت بتقول علشان انا البخاء الى انا محصر فجمع كل الحديث الذي كتبه عن محمد بن يحيى ا ل ز ه ل ي و أ ر س ل ه له على ظهر حماه بتقول عايز منك حاجة. ليه؟ حباً في الإمام في البخار لإمام وتقديراً درجة لصار、رجلًا. لو كان د ا ر ا يعني مشى أ م و ر ه معاه ي ا ما كانش قال له أنا ب ق و لصار باللغة البخاري زي رجلا يعني لنهل من علم محمد بن ناحيه الزولي حتى صار رجلا عالما ي وهو صار يعني هو مش من الحمد لله صار الحمد ما صار محتاج إلى أحد بل صار ولولا مسلم محمد بن يعني شيخي من من مش إلى بل أحد بالعكس ونذكر أظهر في هذه فقد كان كثيرا من أ ص ح ا ب ه يقولون ل ان إ بعض الناس يقع فيك فيقول إ ن كيد الشيطان كان ض ع ي ف وكانوا يقولون كيف لا ندع على هؤلاء الذين يظلمونك ويتهمونك ويتناولونك فقال قال ن ب ي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض تحديد إ ق ا م ة البخاري ومنعه من التحديث وانقباض الناس عنه و ن ه هو ب ق ا ئ د في البيت ممنوع من التحديث خ ط ا ا ب ة و ل كان ك ا ل م ش ك ل ة تهون لكن المشكله ما توقفتش عند هذا ا ل أ م ر هذا و ص ل ت الى إ ي ذ ا ء البخاري نفسيا وجرح وجرح غائط بسبب إيه؟ ايده ة الكبار ع حينما كتب له محمد بن يحيى الزهدي ان البخاري يقول بخلق ا ل ق ر آ ن ملهمش ا بقى ب م س ا ل ة اللفظ ب ا ل ق ر آ ن لا ده م ن و ل ا ل ق ر آ ن مخلوق ماذا فعلوا افقسوا حديث البخاري. البخاري ما التنوك. تخيل بقى لما التنوك ابو ابو حاتل تخيل و يفقط بقى زرعة حديث البخاري دي صبه ولما ي س أ ل و ا عن مسلم يقولوا ثقه أ و ص د و ق ط ب ازاي لما هو مسلم بيقول بنفس م ق ا ل ة البخاري ش م ع ن ا عشان البخاري ر أ س ي يعني ب ا ل ن س ب ة لكم كده بقى ر أ س ي في بدعتك ف ا ل م س أ ل ة تعديت إ ل ى ايذاء النقد انه سقطت رواياته عند واحد ذياب ح ا ج ل في تليفون بيغني لو حد عايز اوروبيه وسببت له جرح أ و سبه وبرضه لو قلنا أ ن ا ل أ م ر انتهى إ ل ى هذا ماشي لكن ما ا ن ت ه ى ش ل ى كده المحنه زادت أ ك ث ر البخاري لما ل ق ى ن ي ت ا ب و ر ماثبتها في وشه قال إ ي ه خلاص ملهاش ل ا ز م أ ن ا كده جيت نايسبور ي ت ب ب و ر ر ف ا ا ل خ خمس سنين فهو بيقول أ ن ا كده جيت ن ي ت ا ب و ر عملت فتنه ف أ ط ل ع أ خ ر ج منه ف أ ح م د بن مسلمه بيقول د خ ل ت على البخاري ف ق ل ت أ ب ا عبد الله إ ن هذا الرجل يعني محمد بن ي ح ي ى ا ل ز ه ل رجل مقبول في نيتهور رجل بكلمته لتؤلمه وقد ولج في هذا الحديث حتى ما يستطيع أ ح د أ ن يكلمه فيه م س أ ل ة عنده بيت مساله دين يوالي ويعادي, ويعادي عليه وكل من يختلف إ ل ي ك ي ف ر ب اللي ب ي ق ع معك قعده بيتعلم عليه محمد بن ي ح ي ى ا ل ز ه ل ي ع ل م عليه ما يقعدوش معك ف م ا ترى نعم دي فقبض اللحيه كانت د العبد النبي الله الناس يقولوا اللحية صلى عليه وسلم بعض أو إن في اللحية كانت من من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس بيقولوا إن العبد اللحية أو اللحية ثم ق ا ل اللهم إ ن ك تعلم أ ن ي ما أرفت ان ل م م ق ا ب ي س ا ب و ر ن ه ر ا و ل ا بطر و ل ا طلباً ل ر ي ا ي و إ ن م ا أبت ع ل ي ن ف س ي في ا ل ر ج و ع إلى و ط ن ي ك ا ل خ ا ر ج غداً د لتخلص من ح ي ث ه لاجب أ و ي ع ا ي ح ك و ه ط ل ع برن البلد د ي ك اشاره ل ل و ي ع ه غ ي ر لمن خ ا ك وفي ع ل م ه وجلالته لما يجي خارج من نيسبور ماحدش يطلع و ر ا ق الامام م وده دليل مسلم في هذه ا ل ا و ن ة كان خارج نيسبور لانه لو كان في نيسبور اكيد كان هيبقى ابن احمد بن سلمر من نيتابور يرمح ان برضو منصرد له لا ده كده هو خارج من ويجع بخارة. تقبلوه استقبال خدس ويجع في وبقي أ ي ا م ا على الحفاوه والتكريم لكن برضو صاحبنا محمد ا ن ا ح ي ى الزولي لم يترك البخاري في حاله حتى بعد ما سمع يثابره وراح بخاري ف أ ر س ل ر س ا ل ة إ ل ى خالد ا بن أ ح د اللي هو كان أ م ي ر بخاري في الوقت ده قاله إ ن هذا الرجل أ ظ ه ر خلاف السنه ويقول بخلق القران و د ا ا و تلوية كده كلمتين يعني ف ر ح خ ا ل د أحمد بن م ج عليهم أكابر بخارة وقرأ ع الكتاب فامره ه ل ب خ ر قالوا لا هو لا هو فرق ش هندين ف أ م خالد بن أ ح م د بالخروج من بخارى فخرج ا ل م ش ك ل ة إ ن كتاب ا ل ذ ه ل ي لما وصل لامير بخارى كان في ه أ ص ل ا سوء تفاهم ما بين ب خ ا زمان ب ي البخاري وما ب ن أمير ب خ ايه ر سبب ا ل إ ش ك ا ل إن أ و ل م ا البخاري نزل ب خ ا ر خ ارسل ل د أحمد بن أ له واحد من أ ت ب ا ع ه إنه ي ق ر أ عليه وعلى أ و ل ا د ه التاريخ الكبير والجمع الصحيح تعالى علمني و ا ق ر أ ل ي أ ن ا و أ و ل ا د ي الكتابين دول فكان رد ا ل إ م ا م البخاري كرد ا ل إ م ا م مالك لما س أ ل هارون ر ش ي د ان يروح يقراه الموظف فقال له العلم يؤتى ولا ي أ ت ي إ ل ى أ ح د فالبخاري قال له ايه ن ي لازل أ العلم ولا أ ح م ل ه إ ل ى أ ب و ا ب السلاطين ف إ ن كانت لك ح ا ج ة إ ل ى شيء منك فلتحضر في مسجدي أ و في ذلك ف إ ن لم يعجبك هذا ف أ ن ت سلطان ف م ن ع ن ي من المجلد ليكون لي عذر عند الله يوم القيامه ة فإني لا أكتم العلم. يعني مش هو في مش لا العلم أكتب و أنت من أن خرج يستمر فاني ي مشكلة لا ا ت فخالد الزهلي له ابن بعت ك ل ا م عن العلم ه ده هو هردد ل قال لك ي أنا ا بس ص عين أنت ده ا ل ل ه ورّاً ا ع وسبحان الله اتزل س ب ح ا ن ل الصط ب خ ا ر ي من خ ل د ب ن أ ح م د بعدها بشهر أ واتزل بشهرين ويعني خ اهل ل أحمد لماذا؟ العلم و ا ت ا و ل و ن على أ ه ل العلم يعني خالد بن خالد اتزل أحمد وتحبت وركب ت ح ب و على أ حمار بظهره فكان مصير خ ا ر ج الى ذاك بعد أ ق ل من شهر ك من ا الراوي يقول م نفيه للبخاري ودي كانت ا دعوه البخاري استنيه قال الدعوة الثانية فقد هو اللهم أرهم به قصدوني هو خارج من البلاد أنفسهم يعني شفر خالد الأحمد ا ل و و ز يقول ر رأله اللي ا ح ا ابراهيم ر ي خ ا ل ك ي ل ل إلى الزل والحبس بخاري يقول ي اتنين بخاري صاروا وفاق ا بمن ونوط ر إ بن م غ ف ب ر أ ي ت محمد بن إ س م ا ع ي ل في اليوم الذي أ خ ر ج فيه من بخاري قال فتقدمت إ ل ي ه فقلت أ ب ا عبد الله كيف ترى هذا اليوم من ذلك اليوم الذي نثر عليك فيه لك اليوم ده اللي انت خارج فيه م ق ل و ب من بخاري لما تيجي تقارنو باليوم اللي انت كنت داخل فيه بني سابورو ا ل ن ا س بتقول فيك اشعار ومستقبلينك على بوسه ع ل كيلو تقول ايه فقال البخاري لا ا ب ا شرق ما ع د ا ل ديني قد سند قال فخرج الى بيكند ي بدت ل على حضور بخاري اللي منها شيخ الامام البخاري اللي هو محمد بن سلام البيكندي ومحمد بن ي و س ك البيكندي فصار الناس معه إ ل ى حزبين معه وعليه ن ا س خ ر ج م ع ه إ ل ى ب ي ك ا ن د وناس مش ط ا ي ق ت ه وقت ر و ح و ل ى أ ن كتب له أ ه ل تمرقند ف س أ ل و ه أ ن يقدم عليه سالوه ء ا ن ه ر أيضا أ ل أ ن ه يقيم و ي معهم او ي د ل و حق اللجوء السياسي、يعني. فقدم إ ل ى أ ن وصل على حدود القرى المتاخمه وكان ه ي قرية ر خ ت ن له بها بعض ا ل أ ر ح ا م و ا ل ا ق ا ر ف وبقي بها أ ي ا م ا ل ص ل ا ة وهنا حصلت فتنة أولا أو محنه ا أولا أ ل اختلفوا ق ن ا هم اللي بعتله ومع ذلك لما جيت ا و ل ا اختلفوا إ ل ى ح ه ر ب ا ئ الناس يدخلوا الناس تقول تقول لا يقول بخلط القرآن دخل هيعمل لنا و و ولو يدخلش سيعمل دخل هذا هذا ما فخرج ن نيسا زي اللي في عملها ف يريد ان يركب دبته ا خلاص لا أنا هكذا المحنة فيها تدخلوني خير تقول ليس لقي أنتم أن تريد اختر يسكن شوف ويعلم يقول الراوي فركب دابته فخر ميتا وكانت وساده ل ي ل ة السبت ف احفظ ل ي ل ة عيد الفضر عند ص ل ا ة العشاء ودفن يوم الفضر بعد ص ل ا ة ا ل ف ه ر ث ل ا ست وخمسين ومائتين وعاش اثنين وستين س ن ة إ ل ا ثلاثه عشر يوما قال ا ب و جبريل فلما دفا الناس فاح من قبره ر ا ئ ح ة غ ا ل ي ة أ ط ي ب من ريح المسك فدام ذلك أ ي ا م ا ثم عدد ث و ا ر ي بيض إ ل ى السماء فتعجب الناس منها و أ خ ذ الناس من تراب ا ل ق ب ر حتى كاد ينكشف تبركا بهذا المسك أو وهذا تجوز بهذا طبعا ريحه البدعة التي لا من أ م و ر م ب د أ ع ل ى تجوز ويمكن ع و د الامام الذهبي في جزء له بعنوان ترجمه الامام البخاري المحقص عاتبه ان لما نقل هذه الواقعه ق في ج ز ء لم ي ؤ ق ب عليها وان ا ل أ م ر لا يجوز من ن ا ح ي ة ا ل ع ق ي د ة ازاي يتبرك بقراب القبر ي مجرد أن الريح تخرج منه وهو لأن الامام منه ن نقل, نقل الزهبي لا ي ح البخاري ن ق هذه ل ل ن ولا ن ق د ع حتى في جزء ت ر ج م ة البخاري يعني كان ا لما أ أنه أن أ و ل يزيل ل هذا في حاشية ا ر ل يزيل لما ر أ ى ذلك ا ل أ م ر بعض من اذى البخاري في حياته أ ظ ه ر و ا ا ل ت و ب ة إ ل ى الله عز وجل من ا ب ي ت ه ورؤيت له بعد موته منامات ح س ن ة حدث بها ثقات قد ر أ و ه ا في منامه دا ح ي ا ة ا ل إ م ا م البخاري بقي لنا لقطتين دقيقتين يعني ا ل أ ث ا ر العلميه ة لإمام البخاري معلش نطولنا اليوم لكننا نريد أن ي ترجمة ا للامام إ م م ا ا ب لكي الأسبوع ق د أو ل ل ب د د ا ا ق إن ش البخاري ء ا ل نتكلم في الجمع الصحيح الإمام ه في و إ ل ى الان آ ن ل التي م ة العلماء م ص ن بناء ف ا الإنسان ت البخاري ب ي ح احتاروا و فيها وكل مصنف في ا ل أ س ر ا ر التي أ و د ع ه ا البخاري كتب في كتبه سيما كتاب الجمع الصحيح من الجماع نتكلم عنه هذه الآثار طبعا الصحيح التي كتاب الادب المفرد وده مطلوع هنا في مصر كتاب التاريخ الكبير ده م وكتاب أيضا كتاب التاريخ الاوسط وكتاب خلق افعال العباد خلق افعال العباد ده من اخر الكتب اللي أ ل ف ه ا الامام البخاري أ ل ف ه ا امتى بقى لما كان في ن ي ت ا بور وقت المحنه في مساله اللصب ل ل ق ر آ ن هو عايز يقول ان التلفظ فعل والتلفظ مخلوق ف عمل كتاب خلق افعال العباد له كتاب اسمه ا ل ر ض على الجحميه دا ب ر ض و مطبوع والجامع الكبير و ا ل أ ش ر ب ة و ا ل ه ب ة والعندي و أ س ا م ه ا ل ص ح ا ب ة الوحدان دا عمل كتاب أثامي الصحابة الوحدان جفي ا كل ا ل ص ح ا ب ة اللي ر ا و ا حديث واحد بس كل صحابي ر ا و ا حديث واحد بس حطه في الكتاب د ه وله ت ك م م عن س و و نسبه ترجمته زي كتاب الوحدان التي الإمام الإمام المسلم لا الوحدان من الصحابة الوحدان ا يتعلك مسلم لكن تتعلك تكلم عن من عن يتكلم ب في ط قضايا ا كلها الصحابة كتاب ت ليس له من ق ا ل ص ح ا ب ة والتابعين واقوالهم أ و ل ه م ض ه الكونة المختلف المختلف المقصود اليدين الصلاة و و و و رفع في وبر الوالدين والضعفاء والقراءه خلف الامام إ م ه وليه كتاب اسمه الفوائد وبعض النسخ المخطوطة مكتوب عليها اسم يعني هو مبيد الفوائد والفرائد المخطوط والمخطوط لواحد وتسع مبيد البخاري أقبت بين طبع كتاب عليها يعني عليها النسخ اسم الفرائد آثار الإمام الألمية اللي ما مجلدات مؤلف مؤلف منه منهم ده دي س ن ا ء ا ت أ ه ل العلم عليه قال محمد بن بشار ده سنة هجرية تقريباً. يقول في البخاري هو أ ف ق د خلق الله في زماننا وقال رجاء المرادي و ذ ي متوسفى 249 هجرية برضو ده يقول فضل محمد بن إ س م ا ع ي ل على العلماء كفضل الرجال على النساء تنقات البخاري, البخاري. شيوخ فلما ا الشيخ يثني على تلميذ هذا اعظم ش ه ا د ة قال عبد الله المحمد المسندي ع بن د ا محمد المسندي, محمد المسندي لا اللي جده ينتهي م الجعفي اللي البخاري ي نسب ن و إ ل ي ه ولاء اللي ا ل م غ ي ر ة جد البخاري أ س ل م على إ يده حفيدوا يبقى شيخ البخاري اللي هو عبدالله بن محمد بن سيدي ه مثلة 229 ج ر يقول محمد بن إ س م ا ع ي ل امام فمن لم يجعله إ م ا م ا فاتهمه ج هجري ر البخاري ي نات سنة 256、هجري. يعني الكلام دا اتقال قبل ما البخاري يموت بسته وثلاثين سنه, سنة ي خ قال نعيم بن حماد احج د البخاري محمد بن إ س م ا ع ي ل فقيه هذه الامه وقال علي بن فجر ابن الشيخ سنة الكلام في سناء الإمام ا ب خ ر كثير يعني لكن انا نقلت بعضا من ا ل م ذ ك ر ة هنا والاخوه ان شاء الله يتنقلوها بينهم وانها يستدعي سناءات أ ه ل العلم عن امام البخاري لن يجد إ ل ى ذلك سبيلا لكن حسب ك ما ذكرته وما نقلت وما ل ل ترجمة م ا ا إ ي نقلت بخاري على ل أن يكون ا ا ء م مسألة الجامع ق ب ل الله ل إن شاء في ي ص ح لماذا لماذا لانه صنف ي الجمع ا الصحيح ومنهجه في ترتيب الجمع ا الصحيح وعبقريته في تراجل ابواب ع الصحية والجامعة الصحية ي ا ل ن ا م ع الصحيح أفضت ديناتِ المسلح أفضت لماذا ي قبل ما في الصحيح لابد ج ان نقف على الجامع الصحيح ككيان يبدأ المسي زي ايوم الي يبدأITH يوم مغانب الشاب السبت بأسل الدروس الحجام نها كل لكن نحن نقف الخمسه اللي هو يرغب ه م من هو ده ز ما قلتش ا م ث ل ة هو مش م ش ا ي خ ما اكتب بقى كده زي عبدالله بن حماد ده الطبقه ا ل خ م س ة لاحظ كويس ان احنا افتكرنا الامام ا ل ز ه ب ي قسمهم خمس طبقات الامام ابن حجر قسمه مربعه لما تيجي تمازج مدينه طبقتين تجد, تجد ان الامام ابن حجر اختصر طبقتين في طبق. اللي هي عملهم طبقه اللي هي الوسطى وطبقه الرفقات وحسين بن بكر القباني دول الطبقه اللي ر ا و ا عنه اقل من بينه ا شاء المشايف شاء الله المحاضرة اللي الجزء الاول اليمان البخاري المحاضرة الثانية العلماء هي دي من ترجمة ودي او دول وخوروهن سنة كده وعوزك ا ل أ م ر ي ن أنت ي في تاخدش ما الكلام المذكرة ت ب ح ث وراي وتقولي لا التاريخ ده غلط يعني عايزة ورايه أي تتعقبه وعاول كنت كنت ما تاخدش الكلام و... لا عايز... ما تاخدش الكلام لا تاخد الكلام ما الكلام تذكره تبحث كتاب تفتحه مش ولا ذلك صح صح حد لأي لا ت أ خ ذ ا ل كلام مسلم به لا صاحب أشككك في ولكن تبحث, تبحث ورائها م من من حوالي ش لرجل عرف بطمة الإتقان للتاريخ حلة لا التاريخ الإسلامي عرف بطمة من أنا اسمي في ذكر و ذ أ ن ا ق ر أ ت ه ا لي في كتاب عن م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان ظلت في تاريخ التاريخ د ه غير فتح د و ل ة خلاها بدل ما تمت في عهد م ع ا و ي ة خلاها تمت في عهد يزيد بن م ع ا و ي ة ف ن ا م ت ا خ ا ل كلام مسلم بيه من أ ي حد تبحث وتبحث م ت وتبحث وتتابع الايمان بخاري مرة وتبحث ة وتتابع ا ل م ش ا ي خ و ت أ ي م ا ل ط ب خ ا ت و ت ي وتتناقش و ا ل م س أ ل ة احنا مش, مش, مش عالم ومتعلم احنا واحد قرا كلمتين وبيدردش مع ا ل ا خ و ة في الكلمتين دول يعني كلنا فدول ر مع بعضنا ف كده المحضرين وفي نفس الوقت مش كل الكلام ت ق ا ل هنا ه ت ق ا ل هنا فهذا ل ت ع و ل ش عليه ان ك تقعد ولكن لا تكتب لان هناك كلام كثير من و و ج د ه المساعده او ليس الا ي عامل ن ي ع مساعد وليس عامل اساسي اسأل الله عز وجل عز ان ج ع ل قلتوه اللقاء الله الله ما ميزاني بقياكم يوم محمدك سبحانه يباني حتى و في اتفره نجي نشهد لانت Mmm. <clears throat>